اللهم إنك وهبت لنا أولادنا وأنت خير الوارثين فاجعلهم ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نستودعك أولادنا في كل مكان غابت عنهم عيوننا فاحرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرى واحفظهم بعزك الذي لا يضام واكلأهم بالليل والنهار واهدهم وسددهم وأغنهم وأسعدهم وعافهم واعف عنهم وارزقهم حسن الخصال وجملهم بالبر والوصال واجمع قلوبهم على الخير وأعذهم من شر كل ذي شر واصرف عنهم شر ما قضيت وبارك لهم في أعمارهم وثبت قلوبهم على دينك وطاعتك واجعل قلوبهم عامرة بذكرك وحبك برحمتك يا أرحم الراحمين